بوك تو أطوانيج أربعة وستون أربعة وستون النفي واحد النفي واحد نم ارتم اصوت لا أفهم الكلمة nem értem a mondatot. Nem értem a mondatot. Le értem a Le Nem el a Nem értem a jelentését. Le értem a Le afham el a a مايرتي أو ان هل أنت تفهم المعلم؟ هل أنت تفهم المعلم؟ إجى جول مايرتم نعم، أفهمه جيداً. نعم، أفهمه جيداً. أو المعلمة. المعلمة. Megérti ön a ön a Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? Hallansz? الناس. الناس. معيارتي أن أنسّهم. هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ نعم، نعم أرتّن معُيُكَتَ أوَّا جُل. لا، لا أفهمهم بشكل جيد. لا، لا أفهمهم بشكل جيد. أو باراتنو الصديقه, الصاحبة. الصديقة. هل, هل لديك صديقه هل لديك صديقه نعم لدي صديقه نعم لدي صديقة. A lánya. Valakinek. El-ibna. El-ibna. Van önnek lánya? hel ledeik ibna hel ledeik ibna Nem. Nekem nincs. La. Leysa ibna La. Leysa ibna